بتعرف بحضرتك محمد بن الغربية أهلا وسهلا أستاذ محمد فضل كنت لأي بس عن الدكتور حسين فضل دلقة تانية يعني في مصطلح اسمه الطموح نعم و... يعني بتعرض ازاي الطموح مع التوكل على الله بمعنى انا مثلا ببقى شغال في عملي وراضي بالرزق اللي ربنا اسمه لي بس في ناس بيتعتبروا لي انت كده مش متوكل على الله لانك ما بتسعاش ومفيش طموح ليك فيا ريت برده استاذنكم الدكتور يوضح مفهوم الطموح بالظبط من المنظور الاسلامي طيب خلاص ان شاء الله استاذ محمد طبعا عايز افكر اخوانا المشاهدين زي استاذ محمد اتصل احنا منتظرين اتصالاتكم ومشاركاتكم ان انتوا تصروا معانا الحلقه وتفتحوا لنا محاور ان شاء الله تفيدنا وتفيد المشاهدين دكتور حسين استاذ محمد كان بيتكلم عن نقطه الطموح وربطها بالرزق يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوتك نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح والمسلم لا بد ان يكون مقداما مبدعا مبتكرا امامه وافاق اثق لتنمية الرزق وتوسعة الرزق لم يقيد الاسلام اي انسان ليأخذ بالاسباب ويتقن الاخذ الأس... بالاسباب ويسعى لطلب الرزق ان ضاقت عليه الارض في مكان عليه ان يهاجر في مكان اقل لا. اذا وجد نفسه غير مبدع او مقيد او مكان الذي يعمل فيه ليس فيه افاق لتوسعة الرزق فليس هناك حرج من ان يترك هذا المكان وينتقل الى مكان اخر وفقا بموابط شرعية فالطموح هو من خلق المسلم والاسلام يحس على ان الانسان يكون امامه امال امال في الفردوس الاعلى امال كبيرة لا يحده وزيء ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه ان الله يحب من احدهم إن اذا عمل عملا ان يتقنه لا. هنا الاحسان يعني اتقان العمل لماذا اتقن عمل لاجوده ويكون عندما اجوده سوف يأتي ليه برزق اكثر لا. ولكن الطموح يكون باساليب مشروعة وفي مجالات عمل ايه مشروعة لا. مثل عملي بيجي شاب يتخرج ويعمل فرضا في قناة اسلامية مثل قناة الحافظ هو يعمل عبادة وطاعة وايضا يحصل على الرزق الذي يكفي يأتي له اخوة ممكن هنا في قناة اخرى فيها فسوق وعصيان ولكن تعطيها اضعاف اضعاف ما يحصل عليه في قناة الحافظ فيترك العمل الصالح الذي فيه بركة وفيه طاعة لله ويروح حسب طموحاته المادية وينتقل الى عمل اخر ربما فيه مال اكثر ولكن فيه محق للبركة وهنا تأتي مسألة البركة في الرزق ومحق البركة ربما في بعض الشباب يروح الله انا هعمل في فندق فشارم الشيخ ويأترك عمله هنا ربما بيعصر على عمل هناك فيه ضروريات وموسطقة ولكن هناك فشارم الشيخ يأخذ ثلاثة اضعاف ما يحصل عليه هناك هناك فسوق وهناك عصان وهناك رزيلة نعم سبحان الله لا يستوي الخبيث ولا الطيب ولو, ولو اعلم خضراته الخبيث فهو ربما يبحق البركة بالرغم انه يأخذ مال نقدي كثير من عمله المحفوث بالفسوق والعصان ولكن لا يبارك الله له في هذا العمل ولا في هذا الرزق اما لما يعمل في مكان فيه اخلاق وفيه قيم ولو يأخذ مرتب اقل ولكن المرتب الاقل قد يكون فيه بركة كيف تأتي البركة نعم. ربنا يكفيه شر المرض ربنا يبارك له في اولاده نعم. ربنا يبارك له في زوجتك ربنا هيئ له امن في البيت يعيش سعيد يعيش مرتاح ذاكرا لله مصليا لا يشغله الشيطان هذه المعمل البركة لا يحس بها الا الشخص المؤمن نعم لا احنا نكمل بقى نرجع تاني الاسباب البركة في الرزق احنا قلنا الايمان والتقوى وقلنا التوكل وقلنا الاخذ بالاسباب نعم. الرابع السبب الرابع تطبيق شرع الله عزيز, نعم. عزيز. نعم الله. شوف ربنا يقول في سلطها فإما يأتينكم منه هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشق ومن اعرض عن ذكري فإن له, فإن له معيشة ضنكة أخي المسلم نعم إذا التزمت بشرع الله عز وجل بمعناه أن انت اكتسبت الرزق بالحلال وتجنبت المال الحرام سوف تكون حياتك فيها زكينة ومودة وأمن وهادئ الطبع غير قلق غير محرض لوسوسة الشيطان أما إذا عوضت عن شرع الله فان له معيشه طنكر هذا هو محق الرزق هل بتحس بقى هل... ان مرتب المرتب فيه عفاريت والست طول فيه بركه في الاكل ولا فيش بركه والعيال شكلهم مع بعضهم في البيت ويبقى البيت فيه زعبين ما هي ديت ظواهر محق البركه هل معنى ال بشرع الله تفسيره لقوله سبحانه وتعالى والا استقاموا على الطريقه لأسقيناهم ماءا غضقا نعم هذا دليل آخر نعم. من الالتزام شارع الله استقام على طريق الله استقام على طريق شارع الله طريق استقام على شارع الله هو, هو حقيقة ده. ولذلك لما يحدث في البيت رجل مع زوجته مشكلة معينة نعم. أو العيال الأولاد يشكلوا مع بعضهم م. ايه السبب لا بد ان يكون في حاجة حصلت في البيت قد ايه قصه عمليه طب ناخد بس قبل القصه ان اتصال السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله انا استاذ انا تعرف بحضرتك اتفضل معاك سمير من القاهره يا فندم اتفضل يا استاذ سمير انا وسهلا والله أنا بشكر حضرتك وبشكر الدكتور حسين على البرنامج الجميل والله. جزاك الله خيرا وبارك الله خير فيك آمين. والله ربنا بص حضرتك عندي اولاد الحمد لله انا شغال في مكان كويس يعني رزق حلال مصدره حلال بس عندي دايماً الأولاد على طول تعبنين يعني على طول دايماً العلاج ده دا 3 تربع العلاج مبداياً كده بصرفه على العلاج مم. يعني 3 تربع المرتب بصرفه على العلاج فالبركة يعني أنا عاز أسأل دكتورنا يعني يقول لي ينصحني بإيه عشان أخلي البركة موجودة في البيت أو أخلي البركة موجودة مع الأولاد في بالنسبة للمرتب طيب خلاص ناشى أستاذ سامير شكراً جزيلاً يا دكتور هو بصرف مرتبه تلا تربعه على علاج الاولاد يعني اولاد بيمرضوا بيتعبوا صحيا فبيصرف هو المرض ابتلاء من الله عز وجل يعني ليس مشترط ان احنا نفسر ده بانه هو المرض ابتلاء نعم للاختبار اختبار درجة الايمان واختبار الصبر والثبات على طاعة الله وشكر الله عز وجل نعم الحمد لله على كل حال فليس معنى ان الاولاد مرضوا ان هذا يعتبر محق للرزق او الى البركة ولكن ربما يكون سبب هذا هو ابتلاء للطمحيص ولتكفير الزنوب ولرفع الضراجات واختبار المؤمن يصبر ولا لا يصبر على غضب الله عجب الامر المسلم امره كله اذا اخي ليس سبب المرض هذا ولكن ربما هناك ذنب خفية ترتكب وأنت لا تعرفها لأن أحيانا الذنب يمحق الرزق يمحق بلقة الرزق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يذنب الذنب فيحرم الرزق قد هيئ له يعني أحيانا ربنا بعت لي رزق واكتسبته من حلال اه ولكن وجدت فيه هذا الرزق ده فيش فيه برك يبقى ربما ان انا عملت ذنب معين لا اعرفه كان سببا في ان ربنا بيعاقبني بمحق البلقه ولذلك كان الصحابه رضوان الله عليهم عندما يحدث في حياتهم خلل معين حتى الناقه التي يركبونها اذا حصل فيها عدم استقامه وعدم هدوء ربما يعيلي يقولوا ربما اذنبنا ذنبا والله يريد ان يعاقبنا بهذا يعني نتبقى. هل دي ممكن نعتبرها انهية ربنا باعتلك رسالة لو انت في زنوب معانا راجع نفسك نعم نعم استقبل السلام عليكم السلام عليكم اهلا سلام عليكم تعرف بيك ريفعة ياسين اهلا بيك يا سيد ريفعة تفضل اهلا بيانسى كتير كده نستيعني شوية مين, ت... مين بينسى؟ النسيان كتير زياده عن اللي لازم من المدان يعني اه النسيان كتير شويه يعني وضح لنا امثله يعني بتنسى ايه <تصفيق> يعني اي حاجه ممكن يعني تكون اعطيها لها مثلا او حاجه كده حصلت نيجي نسالها عليها بعد اسبوع بعد اتنين كده نلاقيها نسيها يعني اه بس ما فيش حاجه من كده يعني طيب خلاص مثلا هو, هو انسيان <تصفيق> من الانسان <تصفيق> <تصفيق> والانسان معرض للنسيان والخطأ ربنا لا تؤاخذنا <تصفيق> ان نسينا واخطأنا <تصفيق> ولذلك ربما يعني هذا النسيان دهوت ده ربما عنده هموم كثيرة او ضغوط حياة كثيرة شيء يطغى على شيء فربما بتجعلها تنسى تنسى الكلام تنسى الاشياء وضعتها والعلاج لذلك ذكر الله عز وجل نعم. والذاكرين الله كثيرا والذاكر. والذاكر اللهم رد الي ضالتي اللهم رد الي رب فنوصي زوجاتك بكثره قراءه القران وبالذات آية الكرسي والمعوذتين وايضا بتدعوا بادعيه ادعيه حصن من الشيطان نعم. لأن الشيطان احيانا ياتي للانسان وينسيه ايوزيه حتى العبادات والضعف ولذلك العلاج ليس ان زوجتك تنسى ان دي مسألة محق البركة ولكن هي مسألة تحتاج الى علاج روحي وهو الذكر والدعاء والاستغفار والاستعادة من الشيطان جميل احنا قلنا السبب الرابع وان لو استقاموا على الطريقة انك تستقيم على شرع الله تلتزم بشرع الله ده السبب الرابع ان ربنا يبارك لك في رزقك السبب الخامس الزكاه, <صدق> الزكاة. <صادق صدق> يقول الله تبارك وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا وسلم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل علىهم ان صلاتك سكن له يقول المفسرون ان ايتاء الزكاة يحقق للانسان البركة الروحية والبركة المادية انظر كده للاية ثانية خذ من اموالهم صدقة تطهرها. تطهرهم تطهر القلب وتصبح النفس وتزكيهم بها تزكي النفس وتزكي المال وتزكي المجتمع <تصفيق> والزكاة هي البركة <تصفيق> <لا. تصفيق> وصل عليه. أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الذين يؤتون الزكاة إن صلاتك سكن لهم هذه هي البركة الرحيم عندما يشعر الإنسان أن أدى زكاة ماله أدى ما عليه من حقوق لله يشعر بالهدوء والسكينة والراحة القلبية وهذه أثنى أنواع البركة الحسرية أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في صورك البخرة يمحق الله الربا ويربي, السبب ويربي الصدقة السبب السادس آه. الصدقات والانفق في سبيل الله هي الصدقات يعني يعني حت... تطلق على الزكاة وتطلق على الصدقات الطبعية ولكن خ... اخذ معنى الواسع يمحق الله الربا يمحق الله برقة المال الذي اتى من الربا يتح... يمحق الله عائد الاموال التي استثمرت بالربا نعم. ربما الازمة المالية الحديثة تؤكد للعالم ان التعامل بالربا وبسعر الفائدة كان سببا في ضياع الاموال وضع الازمة والان ينادون بان يكون سعر الفائدة صف اي انهم لا يتعاملون بنظام بسعر الفائدة التي اكدوا كميع علماء المسلمين ان هذه الفائدة تضرب بس السلام طيب. عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا وسلم هتعرف حضرتك اكرم معاك يا استاذ ثقيل انا وسلم هتخضر نرأى نشكر حضرتكم على هذه الحلقة الطيبة وموضوعها المناسب وكنت أودت أسأل أستاذنا الدكتور حسين عن موضوع في منتهى الأهمية ومعادلة صعبة لجيل العصر وشباب العصر كيف يجمع بين القناعة في الدنيا التي امر به الإسلام وبين الطموح الذي امر به الإسلام كيف نصل إلى وسطية معرفة فيها الدنيا وأيضا يعني يكون عندنا قناعة او عندنا شيء من التوسط في هذا وأيضا نحقق الطموح الذي يجعلنا سادة الدنيا ويحق لنا الرياضة في العالم في كل المجالات وشكرا لكم شكرا جزيلا أستاذ أكرم وطبعا أستاذ أكرم لسه فتحت الوزن دلوقتي بس احنا عايزين نكمل جزء الطموح نربطه بالقناعة يعني نجمع ما بين الطموح والقناعة ونعيد برضو تاني لإخواننا اللي هم لسه فتحين دلوقتي ويتابعونا نعم, نعم قناعة كنز لا يفنع نعم القناعة هي الرضا بما قسمه الله لك من رزق ولذلك المسلم عندما يسوق الله له رزقا حلالا طيبا يرضى به ويرتاح له ويشكر الله عليه نعم. مهما كان ولذلك الفقير الذي يأكل طعام شعبي قانع به ويقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين الحمد لله. والغني الذي يأكل آل اغلى انواع الطعام وهو مسلم ومؤمن يقول برضو الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا علم اذا المسلم ياخذ بالاسباب ويتقن الاخذ بالاسباب ويعقز باسباب المعاصره والتقدم والعلم ليوسع من رزقه ويحسن من وضعه مع المحافظه الضوابط على قيامه الايمانيه والاخلاقيه وليس هناك حدود للطموح اذا الطموح يحص عليه الاسلام ولكن لا لا رسول الله, الله, الله صلى الله عليه وسلم الليلة حديث للتوازن نعم وسطية لو كان اصدع عليه التوازن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان لربك عليك حقا وان لأهلك عليك حقا وان لبدنك عليك حقا فاعطي كل ذي حق إيه؟ فلا يجب احداث خلل بين حق البيت وحق الله في الدعوة والبدن مش معنى الطموح انني طول اليوم انتقل من عمل لعمل او انتقل من عمل واكد واتعب يكون على حساب حقوق زوجتي وحقوق اولادي هذا ليس طموحا هذا خلل بحقوق الاسلية او انني الطموح يجعلني افرط في, في الفرائب والواجبات بزعم انني اصلي بدعم لنا إن اعمل والعمل وعبادة لا يجوز ولذلك ان احنا بنقول الوسطية بين الطموح وبين القناع ما دام الانسان عنده ضروريات والحاجيات ويؤدي حقه نحو ربه وحقه وحق اولاده عليه حق زوجته عليه الوسطية هي التي توازن بين القناعة والرضا وبين الطمب هل يعني, يعني حاول بس لا لا ان انا فهمت ان انا لو انا شاب ان انا ابزل اقصى جهدي وابقى طموح لأقصى درجة وايا كانت الاسباب اقنع بالنا ربنا كتبهجي نعم ولكن دي الوسطية في الاسلام ولكن ان ق... الوسطية نعم القناعة بحيث وم... مع الطموح نعم. نعم. بس في ضوابط نعم. ان الطموح يحكمه عدم احداث خلل في الفرائض عدم احداث خلل في الفرائض والواجبات مش معنى طموح ان اعمل ليلا ونهارا ولا اصلي ولا اصوم ولا اقرأ القرآن ولا ارأ اولادي ولا ارأ اهلي لا هذا ليه هذا ليس الطموح هذا, أنا... هذا يجعلنا مثل الاخرين الذهريون الماديون الذي يحفزهم المادة فقط ولكن انا كمسلم علي وأنا, ب... وانا بسعى الى الطموح ان اراعي الحقوق الاخرى نعم ننتقل الى صلة الرحم صلة الرحم لا انا عاود اكمل آه... الزكاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقوله كل... سن... مع نقص مال من صدقة نعم ما نقف التجارب العملية وانا كرجل خبير في السوق بين رجال الاعمال حقيقة رجل الاعمال الذي يتصدق الذي يزكي والذي يتصدق ويعمل في الحلال ويعمل في الطيبات يبارك الله له في رزقه وانا تلقاه بيكسب وينمو ويتسع ويزيد اللهم أعطي حقيقة. منفقا خلقا آه نعم. يا ابن أدم أنفق, أنفق عليك من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين فعلا تجارب عملية بتأكد لنا تماما أن فعلا الزكاة والصدقات تنمي المال وتبارك في الرزق ويقول الله عزيزي وما اتيتم من زبن يربوه في اموال الناس فلا يربوه يربو يربو عند الله نعم. وما اتيتم من زكاة فالأولئك هم الايه مضعف. المضعفون مضعفون. شوفوا المرأة كاي زي المضعفون آه... من سره ان ينسأ له في اسره ويوسط له في رزقه فليص الرحم نعم سلة الرحم وقولي الارحان بعضهم اولاد بعض نعم اولا لو ربطنا الزكاه والصدقات بصله الارحام يقول الفقهاء ان أولوي اولويات الإنفاق. الانفاق على اولي القربه واليتامه والمساكين نعم اذا انت لما بتصل رحمك سواء صله معنويه او صله ماديه او هما معا ويجب ان يكون هما معا نعم تحس انك تكسب دعاء سرعة الارحال انما تزور اختك او بنت عمك او ابن عمك او خالك او خالتك بتحس بدعائهم لك ودعاء هؤلاء مستجابون ان شاء الله م. هذه النقطة الاولى نقطة التانية بتحصن نفسك وتحصن مالك من الحقد والحسد <تصفيق> لان لفراضنا لك قريبك بجوارك وله اولاد وهو فقير وانت غني ولا تصل معنويا ولا تصل بالصدقة والزكاة والتكافل فربما يكرهك ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم فاذا كان جارك ده من صلة رحمك كمان من صلة رحمك وانت قد عليه او لم تتصدق عليه فهذا امر النقطة التالتة في, في صلة الارحم عبادة وطاعة ونأتي عندما بتصر رحمك طاعة لله وطاعة من رسول الله نأتي للآية القورة الأولى يبقى ثابتوا إيمانك وثابتوا أخ... تقواك لله عز وجل نعم. وأنك تلتزب شرع الله عز وجل ولذلك صلة الأرحام مرتبطة بالإيمان والتقوى وتطبيق شرع الله عز وجل نعم. ولذلك كثير من الفقاء أجازوا نقل الزكاة ونقل الصدقات لأولي القربة من صلة الأرحام المكاني للأمكان نعم. يعني أنت مثلا تعيش في القاهرة ولكن أقارب فقراء في, مك في مكان آخر يجوز أن تنقل لهم الزكاة والسلقات نعم ننتقل إلى المحور السابع تقريبا الزكاة الزواج عفوا نعم. الزواج يعني الزواج <تصفيق> <تصفيق> هي إن يكون فقراء يغنون يقول, يقول الله عز وجل وأنكحف الآيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغني يوم اللهم فضلك في ايام ورد في بينصحوا حد انك عايز ربنا يبارك لك وتتجوز للاسف الشديد هناك هناك بتفهم يلقن ده الشباب بانه كيف تستطيع ان تعول نفسك وتعول زوجتك ويمنعونه من الزواج بحجة انك سوف تزداد فقرا نفقات و... جاء رجل انى رسول الله صلى الله عليه وسلم نشقل فقر صلى الله عليه <تصفيق> فقال له تذوق <تزوج> الثانية <تصفيق> فتذوق الثانية فلم يتغير مضعه ازداد فقرا فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قال له تزوج فتزوج الثالثة ولم يحدث استغيير في حاله فذهب <تصفيق> الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له تزوج الرابعة فتزوج الرابعة وكانت تجيد صناعة الغزل <تصفيق> فعلمت الاولى والثانية والثالثة هذه المهنة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فازداد دخله وذهب <تصفيق> <تصفيق> الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول هذه الآية الكريمة وأنكحوا الآاما منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من عيه من شاب كان يعمل وتعرف على فتاة وهم فقراء وهذه قصة عملية وتقدم لأخيها ليتزوجها فأخوها قال له إنك ثقيل وهي ثقيرة ولكن الظروف اضطروا انهم يتزوجهم بدون ان يملكوا شيئا جاءت الزفزال ويرزق هذا الشاب بشأة بدون ان يدفع لها مقدمة يرزق من الشاب غير حساب ثم دخل مسابقة في الكمبيوتر واشترى الاساس ودخل مصابقة اخرى وذهب شاء الله واصبح الان هي تعلمت مهنة الكمبيوتر وتعلمت هو مهنة الكورة وصدق الله وانجحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم, يغنيهم الله فاحث الشباب من ان من يعف وزير. نفسه ولا يغالي في كلمة الاستطاع لان الاستطاعة هنا في الضروريات وليس في الحاجية في الكماليات وغيرها اذا ركز الشباب على الاستطاعة في الضروريات وعفى نفسه سوف يغنيه اللهم فضلك احنا ارابنا بس عن نهاية لانه الوقات الجميلة محبوبتك بتعد بسرعة اخر تلت, تلت مؤط اساسية في البركة في الرزق الحمد وشكر الله والاستغفار والذكر عايزين يعني نجمل الثلاث التل... نوء الضولك يعني هم التلت... مرتبطين الثلاث نوء الضولي كل الناس عارفينهم لإن شكرتم لأزيدنكم فقلت استغفروا ربكم است... س... قوم نوح رحول وشكوله احنا فقراء والحالة جفاف والح... فقال لما قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدررا ويمددكم بأموال وبنينا واجعل لكم جنات واجعل لكم انهار شوف الرزق سجاي زي نعم. كل الأنواع ثم بعد ذلك دائما الإنسان يستغفر عندما يأتي له رزق لأن الاستغفار يطهر الرزق نعم ربما شاب الرزق الذي حصلت عليه شوائب من الحرام أو غيرها هنا يجب الإنسان يكثر من الاستغفار كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني لو أجملناهم بس لخلنا المشاهدين لو ربنا يعني ربنا سبحانه وتعالى في له طرق أن أنت يبارك لك في رزقك لازم تبدأ تشتغل وتتحرك قلنا الإيمان والتقو قلنا توكل على الله حق التوكل تأخذ بالأسباب أن تستقيم على شرع الله شكر الله والاستغفار وذكر الله صلة الرحم الانفق في سبيل الله الزواج على الجانب الاخر لازم تحاسب من اسباب محق البركة في الرزق احنا نصل لنا خمس دقيق فاحنا عايزين نجم الموضوع لانه هو جوهر القضية انه انه الزنب بي بيوزيع على طول ازنبتي بقى ربنا هي مش هيبارك لك في رزقك صح ولا انا غلطان نعم. طب اخذ الاتصال السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تعرف بحضرتك بسمي محمد انا مساءنا بس تفضل بسمعك انا ليا مدخلة مع دكتور حسين تفضل بخصوص وانكحل الايام منكم وهي قصة عملية وانا احكيها لحضراتكو والكل مستمعين هو قصة شان أكرمه ربان سبحانه وتعالى وتزوج من فتاة خلوقة رحمه الله وقت أن تزوج بها لما يكون داخل وزيب بأي من الأحوال لأننا عارف معرفها شخصية جدا يعني على 100 جنيه شهريا بعد أقل من ولحضراتكم أن تتخيلوا هو عيش بين صغرانينا في القاهرة يعني وكيف يدبر أحواله جنيه وكيف كانت تدبر هذه السيدة أحوال معاشتهم ب100 جنيه شهريا بعد أقل من, عام من عامين ربان سبحانه وتعالى يفتح عليهما معا ويتجاوز دخله الشهري أربعين ضعف الأجر الذي كان عمل إن شاء الله دي قصة أنا وأهديها لبكتور حسين وأهديها لحضراتك وأهديها لكل الشباب اللي عاديين بيتفرجوه دلوقتي معنا على قناة الحظ والله قصة حقيقية جزاك الله خير محمد دخل طيبة منك ونشكرك عليها دكتور حسين الزنوب ومحق البركة في الرزق طبعا يعني ان شاء الله سوف نخصص حلقة اخرى لهذا الموضوع وهو محق البركة حتى نتجنب الاسباب التي تؤدي الى محق البركة اذا عرفنا الاسباب التي تؤدي الى البركة فلابد المسلم ايضا يعرف النقيد ولكن نجملها في الدقائق المصير اول حاجة الذنوب اي ذنب هو تصرف يخالف شرع الله عز وجل والذنوب نوعان صغائر وكبير كلاهما يمحق الرزق الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد ليذنب الذنب فيحرم الرزق قد هيأه الله له صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا ذنوب اقتصادية كثيرة نقول امثلة منها الربع يمحق الرزق الغش يمحق الرزق الاختلاث يمحق الرزق الحلف الكذب يمحق الرزق التطفيف في المكيال والميزان يمحق الرزق القمار والميسر يمحق الرزق التزوير في الأوراق والتزوير في المستندات وغيرها يمحق الرزق أيضا من الأشياء التي تبحق الرزق تضيع الوقت الوقت رزق فعندما تضيع هذا الوقت في غير طاعه وفي غير كسب فهو من مقاطر. هو, هو درء الراس المال الحقيقي بتاعك نعم اتفضل الثاني لمحق الرزق هو كفران النعمه نعم. في القرآن قصص كثيرة وانا كنت مجهز المصحف امامي <تصفيق> لاتلوها على الناس بس احنا وقتنا قصص الوقت ضيعنا وانا الجنتين ليصموا انها مصبحين نعم. دي معروف كانوا عاوزين يحرموا الفقراء من والزكية. حقهم نعم. في السمر فطاف عليها طائف وهم نائمون نعم. في قصة في صورة الكاف فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاضية على عرشه عندما كفر بنعمة الله محق الله له رزق سرعة سبأ برضو سبأ لقد كان لسبأ في, في مسكنهم آية جنتين. جنتان عن يمين وشمال كلهم الرزق ربكم واشكروا له اشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فاعراضوا كبروا بنعمة الله بطروا نعمة الله فارسلنا عليهم سيل العرم مدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سد قليل م. ايضا وضرب الله مثلا قليل كانت اامنة مطمئنة يأتيها رزقها رغضا من كل مكان فكفرت بانعم الله وهي مكة فاذاقها الله لباس الجوع والخوف اذا كفران لنقدر النعمة وغطر النعمة من الاسباب الرئيسية لمحق رزق نقدر ضرب انه اي واحد عرف اسباب البركه وما اخدش بيها ده برده او يعني بنقول صله الرحم هو ما وصلش لم يصل رحمه ده برده هيعود هي المحك البركه اللي ما انفخش يعني وربنا ميسر له ان هو ينفق وما انفخش ده برده ربنا مش هيبارك له يعني يعني منع الزكاه نعم في اخر يعني دقيقه بالظبط قدامنا دقيقه كلمه يعني قناه الحافظ تتبنى مسابقة تاج القرآن نريد كلمه لابنائنا يعني تشجيعا لهم يحفظ القرآن ويتنافسون في حفظه لا لا اقول ان حفظ القرآن رزق من الله عز وجل يسوقه لحملة القرآن الشخص الشاب الذي يحفظ القرآن يوفق الله في دراسته ويكون من متفوقين المتميزين ببركة الله عز وجل ولي قصة بنتي حفظت القرآن فكان سبب تفوقها هو حفظ القرآن وليس فقط الاجتهاد العلمي فعليكم بالقرآن فهو رزق من الله وعليكم بتعليم القرآن يحقق لكم الله البركة في حياتكم جميعا شكرا جزيلا دكتور خلونا مشاهدين ملا يشكر الناس اشكر الله شكرا جزيلا دكتور حسين امتعتنا وافدتنا شكرا الله خيرا يعني اجمل في, في عجالة الرزق ومكتوب لازم واحنا بنسعى في طلب الرزق زي ما الاسلام امرنا لازم نراعي الضوابط اللي ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم حطها لنا ما نخلفش ما نلجأش لطرق غريبة او طرق ملتوية للرزق عشان ربنا يبارك لك في رزقك ربنا يبارك لك في رزقك التقوى والإيمان والصلاة الرحم والإنفاق نبتعد نبتعد نبتعد عن الزنوب عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا في أرزقنا أعظم نعمة ربنا يبارك لنا فيها إن احنا نبقى على صرات الله وعلى طريق الله وأن يهدينا الله سبحانه وتعالى الى ما يحبه وارضاه وأن يدخلنا الجنة مع رسول الله وفي الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الله للأرواح روحو